لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م واذكر ل س م ا ع ي للعلوم و ي س و ذ ك ف ل ك ل ن ا ل أ خ ي ا ر ذكر هذا وإن للمتقين ل ح س ن وإن مآب ل ل م ت ق ي ن لحسن مآب, وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم ا ل أ ب و ا ب م ت ك ي ن فيها يدعون فيها بفاكهه ك ث ي ر ة وشراب جنات عدن م ف ت ح ة لهم ا ل أ ب و ا ب متكين فيها يدعون فيها ب ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ا ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفاذ هذا وإن, للطاغين لشر مآب هذا وان للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه, وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله أ ز و ا ج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 رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما العزيز, بينهم العزيز الغفار قل هو نبا عظيم قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون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 قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي أ س ت ك ب ر ت أ ن كنت من العالين قال أ ن ا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها ف إ ن ك رديت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 قال فبعزتك لاضمينهم اجمعين إ ل ا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق ا ق و ل ل موسوعه ا ل ن ومن من ا ب ل م ي للعلوم ن الاسلاميه أ ع ل من أجر م ان أ ا المتكلفين من إن هو الا ذكر للعالمين ولا تعلمن ن ب أ ه بعد حين